والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قوله تعالى قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر الآية أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسى وبسطها مبينة في سورة مريم بقوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا إلى آخر القصة وبيان النفخ فيها في سورة التحريم والأنبياء معبرا في التحريم بالنفخ في فرجها وفي الأنبياء بالنفخ فيها قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الآية لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى ولكنه بين في سورة الصف أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في نصرة الله ودينه وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله الآية قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله وذلك في قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وبيّن أن مكره بهم إلقاؤه الشبه على غير عيسى وإن جاؤه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذلك في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الآية قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قال بعض العلماء أي منيمك ورافعك إلي أي في تلك النوم ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق الوفاة على النوم كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل الآية وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية لم يبين هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم ولكنه بين في موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود إنه يهودي والنصارى إنه نصراني وذلك في قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلموا أم الله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 يشهد له قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا وقال بعض العلماء معنى لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم ويشهد له قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبه ونظيرها قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا الآية صرح في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وصرح في مواضع أخرى. أنه لو زيد بمثله لا يقبل منه ايضا كقوله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وبين في مواضع أخر أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وقوله ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة والعدل الفداء قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صرح في هذه الآية أنه غني عن خلقه وأن كفر من كفر منهم لا يضره شيئا وبين هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله عن نبيه موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقوله ان تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقوله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وقوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني إلى غير ذلك من الآيات فالله تبارك وتعالى يأمر الخلق وينهاهم لا لأنه تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهم كما قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال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 تمام حديث حول هذه الآية فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته